بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ينقص منه قليلا اوجد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا اننا شات الليل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 عَمَتِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجَحِيمَهَ وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِلًا